وما هي خطبة الوداع وهل كانت في عرفة أم في منا النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من خطبة في حجة الوداع فقد خطب في مكة وفي عرفة وفي منى بين فيها مناسك الحج كما بين الأصول العامة للدين ونبه على التمسك بالشريعة كآخر وصية له في هذا الجمع الحاشد، وفي يوم عرفه خطب في وادي عرنة وكان فيما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعه ابن الحارث ابن عبد المطلب وأول ربا أضع من ربانا رب العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَةِ الله ولكم عليهن أَلَّا يطئن فرشكم أَحَدًا تكرهونه فَإِنْ فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غَيْرَ مبرح ولهن عليكم رزقهن وفسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به وكتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فأشار بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اي يرددها ويقلبها وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد وخطب في في يوم النحر خطبة أكد فيها ما خطبه في عرفة وبيّن أن الزمان قد استدار هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فالسنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم وقال في هذه الخطبة ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع هذا ما ورد من الخطبة في الأحاديث الصحيحة وقد عني بدراستها علماء الدين ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب الحديث والله أعلم